ذَ الله وَفررضنا غزنا فيها آيات بينناِ علكم تجدكرون الذانك والدانانذَج كل واقدينه م مكَجلد ولا فقُ بهما رفَة في دين الله وَلا كَأقلكمم بما رأب ب اللهكم تغونَ بالله وَوملااق واليح علَ ما ط إذَكم من يُؤمنين الزاني لا ينكث إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكثها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يغمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجددهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يؤمنون ازواجهم ولم يقلهم شهداء الا انفسهم بشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرؤ ان العذاب ان تشهد اربع بالله انه لمن الكاذبين وخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمكم وأن الله ثواب حكيم إن الذين جاءوا بإث عصمة منكم لا تحسبواه شرا لكم بل هو خير لكم بكل امرئ منهم من الإث والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا عفكم مبين لولا جاءوا اريد اربعه شهداء فلم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الخائبون ولولا فضل الله عليكم وعليكم ولولا الله على عليكم في الدنيا والاخره لما استفد ولولا فضل الله عليكم ورحمته لما فيما ولولا ق الله عيك ورحمة في الدنيا والآخرة لمستقذ ماَا أوق به عذااب عظيم ذ التقهُ باللسنككم وتقول ب فراح ما ليس ل به غلم سبونحي عند الله عظيم لولا إذاذ سمعته ق لو سته ولوول إذاذ س ما يقول لنا أنك كلم بهذاذا سبحك هذا بثان عظيم لعبكم الله أن تعودوا لي فيه أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب الأليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمكم وأن الله رؤوه رحيم يا أيها الذين آمنوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالبحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد أبدا ولكن الله ينبكي من يشاء والله سمير العليم ولا يأتل أولو الغضل منكم السافيين أولي القربى والمسافين والمهاجرين في سبيل الله ويعفوا وليصحوا ألا تحبون أن يغذر الله لكم الله غبور الرحيم إن الذين يرون المحصنات الغابلات المؤمنات العيو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب العظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم عيدهم وأردنهم بما كانوا يعملون يوم يدي يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق مبين الخبيثات للحبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون أولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم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 ولا يبدين زينتهن هنا إلا وللةهن أو أبه أو ن وللةهن أو ابن إ أو ابن ولهن أو ابن إ أو ابن يبلةه أو نسائهن أو ابن أو إخواوانهن أو بني إخواوانهن أو, أو نسائهن أو ما ملكت مل أو اتبعوا ما أنزل إليك من ربك واتقوا الله وكونوا الذين لم يظهروا على غا... الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنفقوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم والله واسع عليم ليستعرف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تفرهوا فتياتكم على البغاء إن ردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد ذكراههن غفور رحيم <تصفيق>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 وللله ملك السماوات والارض والى الله ترجع الأمور الم تر ان الله ولله ملك السماوات والارض الله المصير الم تر ان الله ينجي سحابا ثم يؤلف بينه ألم تر أن الله يزدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يأخذ من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك نعبرة لأولي الأبصار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 ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعث ثم فريق منهم وهم معرضون ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحكمه اليهم مدعنين في قلوبهم مرض امير تابوا ام يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون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 وليمكنن لهم دينهم النازل تضالهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشتكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فقد ظل سواء السبيل ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقيموا الصلاة وآطوا الزكاة واطعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير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 وإذا بغ الأفلال من ق الْ الحل ما خل يستاد كما استعدنا الذين من قبلهم كذلك يبين الله لأمياته والله عليهم حكيم. والققد من إ التي لا يرسون ن كاح ليس عليهم ننجاخ أيضان ثيابههم النغير سبب جات من بزنا و التعرفف نغير الله الن والله سمعون عليهم ليس على الأما خرج ولا على الأرض حرج ولا على المريض حرج ولا على أن قكم ولا على أن قكم أن تقول ببيوتكم أوبيوت أبائكم أوبيوت هااتكم أوبيوتق وكم أوبيوت قود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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيب عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات الأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا الله بكل شيء عليم